بسم الله الرحمن الرحيم اللهم العان صنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهم الذين خالفوا أمرا وأنكر وحياك وجحد إنعماك وعصيا رسولك وغلبا دينك وحرفا كتاباك وَعَطَّلَ أَحْكَامَكَ وَأَبْطَلَ فَرَائِبَكَ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِكَ وَعَوْدَ يَا أَهُلِيَاءَكَ أهل وَوَالَيَا أَعْدَاءَكَ وَخَرَّبَ بلادك وأفسد عبادك اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردموا بابا ونقفا ثقفه وألحقا السماء واليهو في سافله وظاهرهم بباتنه واستسال اهلهم واباذن سارا وقتل اطفال واخلى يوم البرهومه هوس يهي ووارثه وجحدوا رب وتا واشركوا بربهم فعذبهم ذنبهم في سقر وما أدراك ما ثغار لا تبغي ولا تغار اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتار وحق أخفار ومنبر على ومنافغ ولاه ومؤمن أرجاه وولي أذاه وطريد عواه وصادق طرده وكافر نصره والمابن قهروا وفرض غيروا واثر انكروا والشرم احمروا ودمن ارض وخبر بدلوا وحكمين غلبوه وكفرين أبدعوه وكذبين دلمسوه وإرثين غسبوه وضيئين اغططعوه وصحتن أكلوا وخمسين استحلوا وباطلين أسسوا وجورين بسطوا وظلمين نشروا ووعدين أخلفوه وعهدين غضوه وحلالين حرموه وحرامين حللوه ونفاغين سر وَقَطَرْنَ أَثْمَرَ وَبَطْنٍ فَتَغُّو وَذُلٍّ كَثُر وَسَكَمَ زَغُو وَشَرٌّ بَدَت وَذَلِيل عزيزين أذنوا وحق منعوا وإمام خالفوا اللهم العنهما بكل آيتين حرفوها وطريضتين تركوها وسننه غيروها واحكامها تلوها وارحامن قطعوها وشهادات كتموها ووصيتين زيّعوها وأيمانين نكثوها ودعوى أبطلوها وبينتين أنكروها وحيلتين أحدثوها وخيانته نغردوا هو وغبته رتقوا هو ودوابه دحرجوا هو وازياف اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلاميات لعناً كثيراً دائماً أبداً دائماً سرمداً لنغطاعاً أمده نون فدان عدته يغدو اوله ولا يروح اخره له و لاعوانه وانصاره ومحبيه ومواليهم والمسلمين له والماغلين إليه والناهضين بأجنة حين والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذاباً يستغيث منه اهل النار اللهم عذبهم عذاباً يستغيث منه